الحرية ليست من حقوق الدعاة سار ابن الدغنة نحو زعامات قريش معلناً دعمه لأبي بكر في الحصول على حقه في عبادة ربه قدم لهم قائمةً بصفاته البيضاء وكأنه يقول لهم مهلا أيها الإقصائيون فأبو بكر ليس قاطع طريق ولا قاتلا ولا مغتصبا إنه المطر يهمي رحمه إنه النهر الذي يروي مساكين مكة قال لهم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 خجل الطواغيت من شهامة الغريب وهو يعدد صفات ابنهم الموحد وانفضحت قلة مرؤتهم عندما اشترطوا شرطا يفصح عن عدم ثقتهم بأنفسهم وفكرهم فقالوا مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا اعتراف بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم مقنع وإقرار بممارستهم حجب الكلمة عن عقول الأجيال ومصادرة حقها في الاختيار سلوك يلازم أعداء التوحيد إلى قيام الساعة عاد ابن الدغنة إلى أبي بكر فأخبره فلزم أبو بكر بيته وحرمت القلوب المتلهفة للقرآن وتبعثرت مئات الخطوات حول فنائه لكن الصديق وجد العزاء في عودة خطوات لا تتبعثر إنها خطوات نبيه صلى الله عليه وسلم وزياراته لبيته صباحا ومساء، ولكن خطواته صلى الله عليه وسلم ذات يوم لم تتجه لبيت الصديق فقد حاصره مجموعة من الوثنيين الأشرار ورغم قوته صلى الله عليه وسلم لم يبد أي عنف لا بلسانه ولا بيده فاجترأوا وهجموا عليه وضربوه حتى سال دمه واضطروه صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى خارج مكة حتى أصبح وحده ثم جلس على صخرة أو على الأرض مثقلا بالحزن يمسح الدماء التي تلون جسده وثيابه بلغ حزنه مداه وهو لا يجد مبررا لهذا الحقد ولا لكل هذه الكراهية فهو صلى الله عليه وسلم مسالم لا يشتم من شتمه ولا يسب من سبه ولا ينتقم لنفسه في شيء قط لقد لبث المسيح عليه السلام بهذه السماحة على الأرض ثلاث سنوات فسمي نبي السلام فما الذي يستحقه من مكث بهذه السماحة ثلاثة عشر عاما في تلك اللحظات البالغة الوجع نزلت رحمة الله وهما عونه سبحانه يغسل حزنه يمده بطاقة لا حدود لها نزل جبريل عليه السلام وهو جالس حزين فقال له ما لك قال صلى الله عليه وسلم فعل بي هؤلاء وفعلوا فقال له جبريل أتحب أن أريك آية قال نعم أرني